من مزح ولا تبي من جد عاشك لا تتنب دربة أنا عطيتك صدوق الويد ولماك يترفي في أقربة ويا لا يا لا لا يا لا لا لي ولماك يترفي في أقربة وما هو وقتك في ديتك رد لا تجع صدر بالحاربه القلب صد في كثره الصد وحزني ما عاد تعذر با ما. ما هو انت لا تجع صدر بالحاربه القلب صد في كثره الصد وحزني ما عاد وحزني ما عاد تعذر با ولا تبي من جد عشك لا تنسى بدربه انا عطيتك صدوق الوين لما تترفي يا قربا من مدح ولا تبي من جد عشك لا تنسى بدربه انا عطيتك صدوق الوين لما ولما ولما كترني يا لا يا لا لا لكن نبيله تشره حد تزعلت بالكلمه هالذربه لا تعتبرني وانا من حاد خلاك من سحره اجهر وقال لكن نبيله تشرح حد تزعلت بالكلمه هالذربه لا تعتبرني وانا من حاد خلاك خلاك خلاك من سحره اجهر وقال ضاع بالي وفارس مريت شارعك من غاربة من ساك والله لو اني جاد قلبي معك لو تبي طربا إلا أضعك بالي وفار السد مريت شارعك من غاربة من ساك والله لو اني جاد قلبي معك لو تبي طربا ما هو وقتك في ديك رد لا تجع الصدر بالحربة القلب صد بكثرة صاد وحزني ما عاد تعذربة ما هو وقتك في ديك رد لا تجع الصدر بالحربة القلب صد بكثرة صاد وحزني ما عاد تعذربة من المسح ولا تبي من جد عشكي لا تكسني بضربة انا عطيتك صدوق الوين لما كتري فيها قربان من مزح ولا تبي من جد عشكي لا تتن بدربا انا عطيتك صدوق الوين لما لما لما كتري فيها قربان يا لا لا لا يا لا لا لي ويا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لكن نبيله تشره حد تزعلت بالكلمه هالذربه لا تختبرني وأنا من من لكن حد تزعلت بالكلمه هالذربه لا تختبرني وانا من غلاك من سحره هجربه من ريت من منساك والله لو اني جاد قلبي معك لو تبي طربا إلا أضعك بالي وفار السد مره يتشارع كي من غاربة منساك والله لو اني جاد قلبي معك لو تبي طربا يا لالالا يا لالالي ويا لالا يا لالالي ويا لالالي